نشرى لنا نلنا المنى زال العنا وافهمها لنا والدهر انجز وعده والبشر Sous-titrage يا, يا نفس طيبي باللقاء يا عين طريئة ينهاء يا يا هذا جمال المشطف And <behaviors> war يا طيبات ماذا نقول وفيك قد حلر رسول يا طيبات ماذا نقول وفيك قد حلر رسول وكلنا نرجل رسول روضة يا روضة الهادي الشفيع وصاحبيه والبقيع يا روضة الهادي الشفيع لنا نحن ال على النبي محيط ظلم صلي وسلم يا سلام على النبي محيط ظلم والآل والصحب الكرام